لا من هانة العشراه غدت كل الوجيه اجناب لا من ضاعة النخوة في الوقت غياما لا من هانة العشراه غدت كل الوجيه اجناب لا من ضاعت النخوة نا في الوكت وياما لا من هانس العشرامو غدت كل الوجيه اجنا بلا من ضاعت النفوه نا في الوكت وياما ليه الناس سن ناس ليه الطيب فينا خا ليه العي تكره بعض كله يرفع الهما ليه الناس تنسى الناس ليه الضيب فينا خواه ليه نعيش تكره بعض كله يرفع الهما تفرقنا مشان مشاكلنا غدينا للأسف أحزام كلان جرح الثاني كلان جرح الثاني ودوس قوو ودوس قوو ودوس قوو لا من هانت العشرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الأمين. أما بعد، أما بعد، إخوة، إخوة، يا لهف نفسي على صاحب افتقدت يداي يدا يا يا لهف نفسي على أخ كان ودي وده. كان يجمعنا رباط فتناثر عقده. يا قوم، إني أريد أخي هذا. فمن ذا الذي يدلني عليه حتى أرده؟ أخبروه عما لحقني منذ أبلاني فقده عساه يحن لي ويصف وجدا قولوا له له ما زال حزينا بلقاء غيره فطيبه فابن وجهك سعدا آنة العشرة له كل ما الوجين كان حزينا بالضائق وجهك سعدا وجهك ما لا من هالت العشر كل الوجي من ضاعت النخوه نا في الوقت وياما لا من هانت العشرة هو غدت كل الوجين أجنب لا من ضاعت النخوة نا في الوقت وياما ليه الناس تنس الناس ليههم طيب فينا خاف ليهنعي تكره بعض كله يرفع الهما ليه الناس تنسى الناس ليه الطيب فينا خواه ليه نعيش تكره بعض كله يرفع الهما تفرق ما مشاكل اثوة اثوة زفن لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب المتحابين في الله ولكن أينهم أين, أين المتحابون في الله أين المتحابون في الله أين المتحابون في الله في زمن الغربة الذي نعيش يضل الإنسان يبحث عن حبيب يبحث عن نصير يبحث عن معين وهو في الأصل يكتفي بالله عز وجل أنيسا ومعينا ونصيرا ولكن مع كثرة الأعداء وكثرة الشبهات والشهوات وقلة الأتباع والأنصار يجد المرء نفسه يناجي ربه يشكو إليه ما صار إليه الحال الآن اللهم إننا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أن رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا صختك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك نعم والله إخوتي إن هذا الدعاء لا ينطق بحرقة قلوبنا مما نحن فيه في هذه الآونة ومن خلال تلك الكلمات تجد قلبا مكلوما يبحث عن حبيب يصفو إليه ويؤوي إليه. ويبثه همومه ويحمله أحزانه ويشاركه أفراحه وأتراحه لكن لكن لكن أين هذا الصديق أين هذا الصديق أين هذا الأخ الحبيب أين هذا الأخ الحبيب أين أين هذا الأخ الصادق الصدوق إخوتا إخوتا إخوتي نعيش في زمن اتخذ الناس فيه أهواهم آلهة من دون الله آه على هذا الزمن زمن عبد الناس فيه المادة وأقبلوا على المنافع والمصالح آه على زمن الفرقة والشتات آه على زمن قانونه الأنانية وحب الذات بل عبودية الذات زمن النفوس المدلهمات زمن القلوب المظلمات آخر على زمن الأفاع والحيات في هذا الزمن لسان حال كل واحد منا يقول يا قوم إني أبحث عن حبيبي في الله إني عن حبيبي في الله عن مؤنسي في وحشتي عن مشاركي في غربتي فهل بالله وجدت هل بالله رأت هل بالله رأت يا يا يا يا حبيبي في أخي فيك لا تحرمني أنساه يا رب اجمع بين قلوبنا فإنني لا أطيق بعده لا أطيق بعده لا أطيق بعده لا أطيق بعده لماذا هجرتنا يا أخي لماذا حبيبي قلوبنا فاني لا أطيق بعده حبيبي في أخي في لا تحرمني من يا رب اجمع بين قلوبنا فاني لا أشيع بعدا فاني لا أطيق بعدا فاني لا أطيق بعدا فاني لا أطيق بعدا بعد. عن شدة الخفقه شاركني ولم ترعن قرآن ربي ضمنا بقوة في الهدى إخواتي <تصفيق> إخواتي إخواتي نريد أن تصفق قلوبنا بعد هذا الكدر الذي أفرزه واقعنا المرير فإن أساس القضية الأخوة صفاء القلب لله هذا الصفاء الذي يثمر طمأنينة الفؤاد وراحة البال وهدوء الضمير فلا نرتقب خوف الغدر وحسد الأعين وأذى الأيدي وكيد القلوب وحقد النفوس إنها ظلال الحب في الله لا أخوة المصالح وصداقة المنافع التي شاعت في هذا العصر نحتاج إلى أخلك المرآة الصافية يقيل كل منا الآخر من عثراته يحوطني وأحوطه من ورائه يقيمني وأقيمه يعينني وأعينه فأين هذه الأخوة؟ إخوة إخوة إخوة سبيل الأخوة التي نقول هو الإخلاص الإخلاص وإنما يتعظ من لم يخلص ولا يخلص إلا من يراد إن الفوضى والعبثية والاضطراب والتخبط والتلون كل ذلك ما آله ومرجعه إلى عدم الإخلاص ثم عدم المتابعة. لا بد من أن نضبط أعماق النفس حتى نتخلى عن عيوبها نريد قلوبا تشتاق لرضى الله سبحانه وتعالى نريد رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هؤلاء هم أهل التمكين إخوتا إخوتا تعالوا بنا نعيد بنا أصرح الأخوة الشام فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله تعالى أن يظلنا جميعا بظله يوم لا ظل إلا ظله بما تعاقدت عليه القلوب من الحب فيه جل وعلا تعالوا لنداوي تلك الآفات فإن نسيجنا الأخوي يحتاج إلى إصلاح وتجديد فتلك الروابط التي كانت تجمع قلوب الإخوة قد بليات والحاجة ملحة إلى إعادة إقامتها من جديد نعم إخوتا إن تلك الأواصر التي كانت سمة بارزة للملتزمين وكانت الصفة الواضحة لحياتهم قد توالت عليها الخطوب فلم تصمد أمام التيارات الجارفة فضعفت ووهنات حتى دب الوهن في أوصالها فما عادت قوية متينة كما كانت تعالوا بنا لنعيد ترتيب منظومة الأخوة وهذا لا يتم حتى نعود لنتبين الأهداف والسبل الشرعية للوصول لتلك الغايات فإذا كان هدفنا هو بناء المجتمع الإسلامي الذي يحيا في ظل شرع الرحمن فهني لنا واعلموا أن بنت هذا المجتمع تنبت منها هنا من صرح الأخوة فهلموا إخوتا فهلموا إخوتا, فهلموا إخوتا إخوتنا نسير في ركب الأخوة نحاول تعميق أواصرها فذاك منشدنا ومطلبنا وهاكم السبيل والله المستعان والله المستعان والله المستعان, الله المستعان. وَأَتَصِيُّوا بِحَبِيلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ عَدَائًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلْفَ بين قلوبكم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ الْعِشْرَاهُ غَدَت كل الوجيه جنا بلا من ضاعت نخوة ناع في الوقت غياما لا منهات العشرة غدت كل الوجيه جنا بلا من ضاعت نخوة نا في الوت وياما لا من هاله العشرام غدت كل الوجيه اجناب لا من ضاعت النخوه نا في الوت وياما ليه الناس تنسى الناس له الطيب فينا خا ليه نعيش فكرة هباظ كل يرفع الهما ليه الناس تنسى الناس ليه الطيب فينا خواه ليه نعيش فكرة هباظ كل يرفع الهما تفرقنا مشاكلنا ودينا أحزاب تفررن مشاكلنا غدينا للأسف أحزاب كلان يجرح الثاني كلان يجرح الثاني ويدوسه ويدوسه سقوب قداما لا من هانة العشرة هو كل الودي هجناب لا من ضاعة النقوى في الوقت وياما لا من هانة كل الودي الأهل والأجراء حسوا يا بشر بالله كله يا صل الرحمان ألا يا الله, الله سنا خلقنا للذنوب سبب ألا يا الله سنا خلقنا ل كنو خطينا حق واجبنا خطينا حق واجبنا عمان الوقت عمان الواجد عمان الوقت بن عمان لا من هانت العشر موعد كل الوجيه اجنا بلا من طات الاخوة نا في الوقت لا في شفعنا هموم يا ربي تعين قلوب منظاما سجدنا ولكن واظرنا تهل دموعها سكا شفعنا هموم يا ربي تعين قلوب منظاما لا من هانة العشرة كل وجه اجنابنا بلا من ضاعت النفوه نا في الوقت وياما تعالي يا وجه الخير نفتح للمحبه باب ترى الامال لو ضاعت ابد ماي بدواما, أبدناي بدواما دوامه هبت ما هي بدوامه هبت ما هي بدوامه لا من هانت العشام وعد كل مجيد اجنا من ضاعت نخوه نا في الوقت لا